احنا وقفين على اوقات النهي واوقات النهي خمسة الاول من طلوع الفجر الثاني يعني الفجر الصحيح الحقيقي الى طلوع الشمس فجر الصادق الى طلوع الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتين الفجر احتج به احمد ابا دا الوقت الاول والوقت هذا طبعا بعض العلماء عبر عنه من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس على اعتبار مختلفين فيما في الوقت الذي بين طلوع الفجر وصلاة الصبح هم الإمام أحمد فكان لا يصلي إلا الركعتين إن في بيته دخل المسجد قعد ولم يصل لشيئا ولكن طبعا القول التاني انه ان دخل المسجد يحيي المسجد لان حتى في اوقات النهر اجاز العلماء تحيي المسجد فده من أجل المسجد من أجل تعييه المسجد بش من أجل شيء آخر نعم وده في مدى الأعمال ايه هو تعيي المسجد في أوقات النهل طبعا اختلفوا العلماء اختلف واسع جدا فيما يصلى وما لا يصلى في أوقات النهل فما ذهب مالك والشافعي عنده هم أظن تحييات المسجد طيب فيه رؤية تانية عن الإمام أحمد لنا قلتها من شوية إن الناهي متعلق بإيه بصلاة الصبح متى صليت دخل وقت الناهي أما قبل صلاة الصبح فلا بأس بالصلاة ده مذهب مالك الشفاء إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء إلى صلاة الصبح احتج به أحمد قال الشارح والمجد وغيرهما وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي إلا بعد الفجر وقد يقال المراد بصلاة الصبح فيما قبل وقتها فهو بمعنى طلوع الفجر فتتفق الأدلة إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر هذا احتج به أحمد يعني فيه خلاف على كل حال بعض العلماء قالوا الوتر يفعل قبل صلاة الصبح من فاته الوتر صلاه قبل صلاة الصبح مالك والشافعي بر وعنه أن النهي متعلق بفعل الصلاة وأن الوترة يفعل قبل صلاة الفجر وفاقا لمالك والشافعي لما في الصحيحين إلى صلاة بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر هذه النهيه ولحديث أبي بصرة مرفوعا إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء إلى صلاة الصبح احتج به أحمد قال الشارح والمجد وغيرهما وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي إلا بعد الفجر وقد يقال المرد بصلاة الصبح فيما قبل وقتها طبعا يعني احتمالات كلها والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدة بكسر القاف أي قدرة رمح في رأي العين قيدة رمح حضر رمح يعني والثالث عند قيامها حتى تزول لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات النهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب بواه مسلم وتضيف بفتح المثنى فوق أي تميل وحين طبعا الحين تتضيف وكاتب تحت وتضيف بفتح المثنى فواحده منهم غلط والله اعلم اه فيها اثنين ت هتبقى حتى تضيف بحذف احداهما يعني اي تميز أقسم الوقت الأول لأنه متعلق بالصلاة عند الجنهور صلاة الصبح فممكن الوقت ده يبقى صفر مش موجود وممكن يبقى طويل على حسب صلة الصبح إمتى أما وفيه خلاف الوقت التاني بقى مفوش خلاف ثلاث من طلوع الشمس حتى ارتفاع قد الرمحة ده متفق عليه وتعلقه بالشمس مش بالصلاة مش بفعل المكلف يعني فعشان كده بيقسموه ويقولوا وقتان متعلقان بفعل المكلف ووقتان غير متعلقين بفعل المكلف اللي بعد فعل المكلف بعد الصبح وبعد العصر ولكن لو قلنا إنه من طلوع الفجر فهيبقى يعني إيه نقدر نقول وقت واحد بقى من طلوع الفجر لارتفاع الشمس قد الربح على أصل اللي قالوا ما فيش كراها لك أن تصلي ما شئت ولكن يعني حرصا على الوقوع في الخلاف وهذا الأوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تصلي في هذا الوقت إلا سنة الصبح سيتعارض هنا مستحبان. أداء السنة في البيت وتحية المسجد لو صليتها في البيت تدخل المسجد ستترك التحية ولو صليت التحية لو أجلت يعني السنة وصليتها في المسجد يبقى تركت يقعها في البيت وده أفضل طبعا في البيت فالإمام أحمد كان يصليها في البيت ويدخل يقعد يبقى ده حل والحل التاني إنه يصلي مرتين يعني يصلي السنه في البيت ويجي حي المسجد ممكن يصلي المسجد وليه التزيمه دي بقى لا يعني مشروع ما هوش مشروع له تحيه المسجد بالصلاهين بس خلاص نوقفوا ليه خش المسجد لا كله واقف لا يعني مش حاجه مش حلو وما رضتش يعني اه والرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ممتفق عليه عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها لو شرع فيها وبعدين أبطلها له أن يصلي سننا ثم يصلي الفريض والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة ظهر بعدها يبقى حتى لو فعلت في وقت الظهر جمعا برضو تكره الصلاة بعدها حتى تغرب الشمس ودول وقتين برضو وقت متعلق بفعل المكلف وهو من صلاة العصر حتى تسفر الشمس وبعد الاسفرار إلى المغرب ده متعلق بالشمس بقى نفسه سواء صلى ما صلاش تكره السنن أما الفريضة طبعا فيكره تأخيرها إلى هذا الوقت ولكن لا يكره أداؤها بل يجب فريضة, فريضة في ها؟ فعل... غيرت أوقات مش متعلقين مش متعلقين فعلا بعض الشجوع ثلاث أوقات غير متعلقين ووقتين متعلقين خمس أوقات كلها والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم ايوه أي. لا في الجمع الجمع بعد ما يصلي الظهر يصلي السنه القبليه للظهر وبعدين يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر وبعدين يصلي سنه الظهر اللي لا يجمع ومش في سفر لا يعني عموما ما في قولين لأهل العلم قولين بقاء السنن مستحبة ولكن لا تتأكد ويبهش مؤكدة يعني والقول التاني إنها لا تشرع الرواتب يصلي سنن مطلقة نافه المطلقه ولا يصلي الرواتب قولين قلناهم المره اللي فاتت فلو جمع ها في الحشه جاب جاب كده استدلال جاب استدلال غلط جدا الاستدلال اللي جايبه ما له علاقه بال 6 دي جه على حسب 6 × 47 اه بالجمع اه 247 رقم بالجمع الحديث دليل على الحضره لا هو هنا ده دليل اصوره متعلق بالباب والباب في ايه في اوقات النهي في اوقات فكونوا يعني هيصلي الظهر ثم الظهر بعد العصر مع انها في اوقات النهي فاصلا ما دي ايه ما فيش اشكال اللي يصلي بعد العصر سواء بقى في السفر غير السفر ده موضوع ثاني بقى ولو فعلت لكن تفعل سنة الظهر بعدها يعني مطلقا يعني مش مقصود في السفر ولا في غيره في الجامعة ولا في غيره فلو جمع وهو يقول باستحباب الرواتب الامام النووي قال انه يصلي سنة الظهر القبلية وبعدين يصلي اظن سنة العصر القبلية وبعدين يصلي الظهر وانا العصر وانا نجيب السنه القبليه لل للبعديه لل... لا اصل الجمعه هنا لانه يخشى الا يمكنه الصلاه في وقتها فده فائده الجمع هيركب طياره او قطر او حاجه والصلاه باطله في القطر وفي الركوبه وممكن يفقد الوضوء وممكن ينام ويتعب وممكن يصلي جمعة وبعدين يقولون يلا القطرة هيقوم يعني يقوم يسايد السنة يعني هو بيخفف عليه في مسألة ان كل صلة يعمل المراسم بتاعته ويبقى في امان وترك السنة غير ترك الواجب يبقى ادى الواجب واخذ بالحذر وبعد كده كان فرق يعني الوقت وبعدين قد يختلفون بعضهم تعبان بعضهم مش تعبان بعضهم مستعجل والبعض الثاني مش مستعجل فبيصلي مع الناس في السفر يعني فيجمع معهم علشان الجماعة ما تفوتوش وبعدين يبقى مثلا يصلي السنن وممكن يصلي السنن وهو راكب فيبقى هنا ايه انجز الصلاة الفريضة وصلى السنن وهو راكب على كيفه بقى فمعندوش مشكلة يعني لا يعني السنه في محلها افضل ولا ب... ولا في غير محلها يخشى ايه بعد العصر السنه بعد عشان هي اصلها بعد الظهر مش قبل الظهر هي لا تشرع الا بعد صلاه الظهر ولا يجوز ان يفرق في جمع الصلاتين عند الجمهور لا يجوز أن يفرق بين الصلاتين في جمع التقديم الفريضتين يعني فإذن سنة الظهر البعدية لم تشرع بعد لا تشرع إلا بتمام صلاة الظهر وإذا أتم صلاة الظهر لازماه أن يجمع عليها العصر مغير تفريق فيبقى السنة دي بعد العصر إنما السنة القبلية ما يصليها قبل الظهر نتكلم على الجامع ولا على القصر ما تكلمش على القصر دلوقتي نتكلم على الجامع والجامع قد يكون في الحضر اه يعني مشروعيه هذه الصلوات الرواتب مع انها فقدت التاكد يعني في الاستحباب لا يضر احدا شيئا اللي يتمكن يصلي واللي ما يتمكنش يعرف ان الامر سهل إن تركها فلاهو وإن صلها فلاهو يجرى شحاب وبعدين الكل يجيز له التنفل المطلق فالتنفل المطلق وأفضل ولا السنة الراتبة أفضل في الحضر يعني أو في السنة الراتبة فيبقى يعني احتياطا للسنة الراتبة بيصليه وإن كانت مش مشروعة فكالفريضة التي لا تجب عليه في الحقيقة في وقع الأرض بتقع إيه؟ نافلة يعني الأمور يعني سهلة يعني. والخامس إذا شرعت الشمس فيها أي في الغرب حتى يتم لما تقدم ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسياها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ويجوز أيضا فعل المنظورة فيها لأنها صلاة واجبة ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتين الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار رواه التنمذي وصحاحه طبعا مسألة الطواف هو قال لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى يبقى لا تمنع أحدا طاف ولا تمنعوا احدا صلى يبقى كده يجوز السلف اوقات النهي في مكه بعضهم قال لا لا تمنعوا احدا طاف وصلى سنه الطواف ها سنه, سنة وهنا إيه؟ لجمع الصلاه على الطواف او صلى الصلاه المعهودات في الذهن اللي التي هي سنه الطواف فاختلفوا على هذا الأساس بعضهم قال إن الصلاة جائزة في أوقات النهي في مكة وبعضهم قال سنة التواف فقط والنهي باقي كبقية البلدان ماشي فعل ركعتين التواف أي تساعات من ليل أو نهار روادت المزي وصحهه وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصلي معه فقال ما منعكما أن تصلي معنا فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصليه معهم فانه لكما نافله رواه الترمذي وصححه هو وله ذر مرفوعا صل الصلاه لوقتها فان اقيمت انت بالمسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي الدعم اللي هو ايه أي أي لفظ اه ايوه هو هذا عام ومخصص في نفس الوقت مخصص مخصص مخصص للنهر لأنه ورد في وقت النهر فوقوعه في وقت النهر والأمر به في وقت النهر مخصص للنهر واللفز أتى إيه عاما فعلم أن هذا يعمله بعمومة وأنه ما يقبلش التقسيص بالإيه بالدليل الآخر هو وقع مخصصا للدليل الآخر وهنا ده تعارض العامين ولكن هنا مفيش تعارض لما دمجه بعد صورات الصبح خلاص صلى الله عن النبي وآله وطبعا الحديث هو زكر يعني الجزء الفقهي وما زكرش بقى الحاجات التانية إنهم فأتياه يرعدان فقال على رسلكم إنما أنا بممرأة من قريش كانت تأكل القديد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم نعم إعادة الجماعة إعادة هذه الصلاة إعادة والإعادة هي أن يأتي بالصلاة التي وقعت صحيحة مرة أخرى في الوقت أما إن وقعت باطلة فتسميت هذا إعادة مجاز لأنه لم يعد شيئا فالأول لم يقع أنا مش أنك أعرف في ده الوقت ده ما هو طبعا انا مجاز يعني يعني بقوله بهذا على التجاوز يعني في القول لان لا يعيد يعني اداء افعال يبقى الاعاده مش اعاده الصلاه عادة الأفعال الأفعال اللي وقعت فاسده دي ولكن الخلل هنا خلل عام فقد يعيد الصلاة الصحيحة احتياطا واستكمالا لإيه؟ لواجب أو لشرط كان مفقودا وأيضا لتحصيل مصلحة فاتت منه مستحبة يعني فمن صورها أن من صلى بغير الطهورين أعاد في الوقت وده طبعا احنا نقول بوقوع الصلاة الاولى ايه صحيحة لانه لم يمكنه غير ذلك لو صلى منفردا والجماعة كلنا باستحبابها او بوجوبها خلاص بيسقط الفرض فيبقى في الحالة دي يستكمل الايه وقد يصلي جماعة في البيت ثم يأتي المسجد فيلقوا المسجد ما اقامش لسه ما يعودوش برضو يعني هم صلوا جماعه يرجعوا يصلوا جماعه تاني. وهنا لم يفقدوا واجبا على كل حاله اه فيبقى هنا الاعاده ليها صور كتير ينوي ايه يا عبد الله يعني ينوي اعاده الجماعه كده ينوي دي بنلفها في مناسبات مخصوصه صور مخصوصه فينوي اعاده الصلاه التنفل باعاده الصلاه لايه لحرمه الجماعه في المسجد فلا يضيعها ويقف ويترك فإن وجدهم يصلون فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول يعني معهم فيها ليعيدها لظاهر خبر أبي ذر وقيل يدخل معهم وظاهر كلام جماعة منهم الشرح ابن القيم وقال أحمد في من صل في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أي يصل معهم قال نعم ولألا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة إلى ساءة الظن به وأنه ليس من المصلي هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها الافتئات على الإيمان ومنها التفرق بين المؤمنين ومنها سوء الظن بهذا أنه يفرق او انه ما بيصليش ما يخش ويصلي يقع يلعب في الشوارع ولا يخش مفيش نهي ده في امر بس يا وله ايه اله ده بس وذه وا فاين وجدوه بيصلون لما يستحب الدخول عايز الكلمه دي يعني عايز تعمل بها خلاص ماشي زي بابا ما عايز ايه بقى عايز نقرا ان الحاشيه 49 الحديث ده بيقال مرفوعا صل الصلاه لوقتها فاي موقيمه انت بالمسجد فصلي وتاكل اني صليت فلا صليت فلا أصلي رواه مسلم ايه بقى عايز ايه فيها إيه دي طيب اي يعني؟ أقيمته وبرة هيعمل ايه؟ هيصلي في الشارع؟ ما قالش ان يدخل ولا ما يدخلش؟ من إن أقيمته بالمسجد فانت داخل المسجد انما امتنعه عن الدخول ده محتاج دليل اضافي يمتنع عن الدخول من اجل هذا؟ لا اراه حسنا هيفضل واقف في الشارع؟ ده فيه يعني حاجات مشكويات برضو لما يدخل المسجد دخل خير بقاع الأرض وينو الاعتكاف والملايكة تفضل تدعيله وبعدين يصلي يعني ما صالح كتير في دخوله أما بقاءه برة فهيبقى نفس الظن موجود سوء الظن احتماله موجود فدلوقف مش رضي يدخل زايد أنه يتعرض لفتنة الطريق والطريق ليه أشياء من غض البطر ومعروف الناحي عن المنكر وطبعا الشياطين والحاجات الوحشة ودلوقتي طبعا في فساد في الوقوف في الشارع الأزمان دي يعني مفيش تحصن ولا تعفف ولا حد فدخوله أفضل ده اختيار فتوى يعني اختيار فتوى مش ترجح بالدليل ترجح فتوى أما الترجح بالدليل فمعندناش برضو دليل يقول ما يدخلش معندناش دليل يقول ما يدخلش عايز دليل يقول لم يستحب الدخول وكلمة لم يستحب غير يستحب عدم لو قصده يستحب عدم يبقى التعبير هنا مش مزبوط لم يستحب يعني مفيش فضل فين يدخل او ما يمشيح الثواب لو دخل على مجرد الدخول يعني ولكن يعني نفع الخيرات اللي في المسجد وده فيه نظر الحقيقه ها طيب لا. لا لا لا الجماعة الأولى برضو الجماعة الأولى ولكن هم قالوا في بعض تعليلاتهم ان ما يكون امام الحج بيصلي في خطورة منك ما تصليش وراه انه هو هنا يبقى فيه يعني ذريعة الى مفرقة الامام واختلاف الناس والمصلين فده خاص بمين بالامام الراتب يعني انت هتفرق الناس بها وتعمل مشاكل الا لو الامام ده مبتدع او بتاع يعني احنا بنتكلم على الامام العدل يعني علشان ما فقاله طيب لو امام مش امام الحي اللي بيصلي امام تان هل الموضوع يعني يتخفف ويقعد وما يصليش وخلاص قال لا يصلي برضه عشان الامر اللي في الحديث وعلشان برضه لعله يسأ به الظن وعلشان عدم التفرق على الإمام برضو اللي طالع ده وإن كان ما هوش إمام غاتب إنما الجماعة الأولى إنما كل ما تقوم جماعة هنقوم نصلي معها طب ده لا يعني تنقطعش بينها الجماعة طول الوقت من الوقت للوقت فيها جماعات لا الجماعة الأولى هي المهمة وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات هنا بقى بدأت تفريقته بعد الفجر والعصر يعني يبقى إيه؟ دون بقية الأوقات اللي هي, إيه؟ اللي هي الأوقات القصيرة بقية الأوقات اللي هي القصيرة ها ولكن طبعاً برضو في خلاف في رواية تانية أن يجوز صلاة الجنازة وفاقاً للشفعية وغيرها طيب نمرة ثلاثة بيقول ولا نقرأ اثنين الأول بإجماع المسلمين اللي هو تجوز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر اللي هي الأوقات المتعلقة بفعل المكلف وهم الوقتان الطويلان قال ابن المنذر وغيره بلا خلاف لطول مدتهما فالانتظار فيهما يخاف منه عليها ولأنها فرض في الجملة أشبهت قضاء الفوائد وظاهره أنه لا يصلي على قبر ولا على غائب وقتناه لأن العلة في الجنازة خوف الانفجار عارفين انفجار الميت يعني انفجار هنا ما يأخرش الوقت طويل طب قال له الأوقات يفضل دقايق يعني مش مشكلة هي كلها كم دقيقة يعني خمس دقايق عشر دقايق ما يستنهم ما يحصلش عنك انما عشان يستنى من العصر والمغرب والدنيا حار او الراجل بقاله مدة ممكن يفرقع جثة بقالها مدة ما صلوش عليه خلاص هيصلوا دلوقتي يعني جهزت وطلع تصريح الدفن دلوقتي بعد صلاة العصر يعملوا ايه بقى وبقالها يومين مثلا محطوطة يلحقوا نفسهم بقى وطبعا ما تقسش على الحر بتاع مصر يعني في بلاد بيبقى الحر فيها يعني لو استنت عشر دقايق ممكن تضرب طيب نمرة ثلاثة بقى دون بقية الأوقات لحديث عقبات ابن عامر وتقدم وذكره في الصلاة مقرومة بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة لأنها صلاة من غير الخمس أشبهت النوافل قال الخطابي هذا قول أكثر أهل العلم إيه بقى حديث عقبة اللي هو إيه ها فين 246 ثلاث أوقات أم أو إيه بنمره 3 اه, آه قال ثلاث ساعات نهاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيها وان مقدار فيها موتان حين تطلع الشمس باذره حتى ترتفع وحين يقوم قائمه الظهيره حتى تزول اه اللي هو ده الحديث ده وان مقدار فيها موتان ان يصلي فيها وان مقدار فيها فيها ولكن دول فعلين إيه منفصلين عن بعض وذكروه فيه الصلاة مقرونة بالدفن يدل على إرادة صلاة الجناز وإذا طبعا فيه نظر يحتمل ولكن فيه نظر لأنها صلاة من غير الخمس أشبهة الموافق قال الخطابي هذا قول أكثر أهل العلم وعنه تجوز وفاقا للشفائي واختره ابن عقيل والشيخ وغيرهما كتحية المسجد حال الخطبة وغيرها قال في الإنصاف وليس عنها جواب صحيح وضعاف شيخ الإسلام وغيره أنها صلاة الجنازة وتقدم لا مش صلاة الجنازة الصلاة غير الجنازة يعني اللي هي في الحديث هنا الصلاة العادي لما صلاة الجنازة لا صلاة المافلة التطوع في هنا فيهن نعم هنا بقى رواه مسلم وأحمد وأهل السنم وغيرهم والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشهور وأما الدفن فصواب البغوي والنووي وغيرهما أن المراد تأخيره إلى هذه الأوقات إنك تأخر للأوقات دي أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره بل ضعف شيخ الإسلام القول بأنه الصلاة على الجنازة وقال لأن الصلاة على الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع وإنما معناه تعمد تأخير الوقت إلى هذه الأوقات كما يكره تأخير صلاة العصر إلى صفرار الشمس بلا عذر وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره هي الاوادق مشيت كده معاهم خلاص تعجيل بالميت مطلوب فصلوا الظهر وراحوا على ما وصلوا كان العصر بيعملوا ايه بقى وانما ما يتعمدوش التاخير ما لم يخف عليها ويحرم لو كيف عليها طبعا ما فيش خلاف انه ويحرم تطوع بغيرها غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتين طواف وركعتين فجر قبلها يعني غير ذول المستثنيات إعادة الجماعة وركعتين الطواف وركعتين الفجر قبل, قبل صلات الفجر في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية المسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كثوف كتحية المسجد وسنة وضوء وسجدة تلوات وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعض العصر المجموعة إليها ولا يناقد النفر ان ابتدأوا في هذه الأوقات ولو جاهلا إنهم ظاهرية شوية في بعض المسائل كده الحمار ويقوموا القول الراجح عندي يقول الله أعلم أن يجوز القياس في العبادات وبعدين هم أجازوا النافلة سنة الظهر والفريضة لا وبقيت النوافل لا النما الشفعية قالوا إيه المعنى اللي في قضاء سنة الظهر بعد العصر إنها, إنها إيه؟ فاتت لها سبب سابق وهو فوات هذه الفريضة هذه النافلة أصدق فقالوا خلاص اللي ليه سبب سابق يجوز أداءه في هذه الأوقات والليه سبب مقارن ظاهره كده كزيت حيث المسجد برضه وخروجا من خلاف من أوجبها أما لليه سبب لاحق هو ده اللي منه عنه أو اللي ملوش سبب المطلق يعني ده المحرب طيب يا سيدي هنا بقى في تتحية المسجد الرواية التانية عن أحمد وقول قول طبعا أنه يستحب لسان تتحية المسجد في أوقات النهي ولكن إمام أحمد قال بشرطين أن يكون متطاهرا وأن لا يجلس ويطول جلوسه لو جلس وطل جلوسه خلاص يسقط عنه الطلب وكذلك راحت عليه خلاص يعني وكذلك إن كان مش متطهر وقد جاءت بلفظ الأمر ولفظ الناهي في الصحيح وغيره من غير وجه وحكى النووي إجماع المسلمين على سمنيتها في جميع الأوقات قال الشيخ الإسلام والصحيح قول من استحب ذلك وهو مذهب الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين عنه وحديث منه عموم مخصوص خص منه صلاة الجنائز باتفاق المسلمين وقضاء الفوائد سواء فرائد أو نوافر وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصليه ركعتين أمر عام لم يخص فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص العموم إذا كان مخصوص ثبت تخصيصه يبقى في الحالة دي لا, إيه لا يخصص به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة حال الخطبة بهما يعني بالركعتين بعد أن قعد ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت أولى لأنه يمنع حال الخطبة من الصلاة لا التحية من الصلاة إلا التحية محدش يوم يصلي عنده فوائد لا الايمان بيهقصله ومتطوع والحقيقه الواحد بيبقى عليه كتير في اوقات كتيره يقول اوه اعمل حاجه مفيده بدل ما دمي في اي تشل كده قضاء ولا غيره تصليش حاجه الظاهر ان ما, ما يصليش حاجه التحيه بس ولانه تكلم في الخطبه وبعد ان قعد الداخل ولانه تكلم في الخطبه وبعد ان قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحيه تعميمها في كل الاوقات نعم سجد التلاوه حضرتك طب اوقات النهائي سجد التلاوه مالها مش هقوم لو قلنا صلاه يبقى ليها احكام الصلاه لو قلنا ما هيش صلاه يبقى ما يجراش حاجه قلنا المره اللي فاتت ايه المذهب قالوا قالوا انها صلاه اه واحنا اخترنا ايه هي مش صلاه بس يحاولوا يحاولوا شروط الصلاه قد ما يقدروا طيب وبعدين يبقى هم نصوا على انه في اوقات النهي لا ياتي بها معطل الحج ها انا في الوقت شك ذاته دول من الحاجات ايوه في الحاشيه في الحاشيه المقرينا سجود التلاوه وانه صلاه ولا مش صلاه مش قلنا في اوقات النهي ايوه يعني قلنا مش صلاه وقلنا انها ولا ما ذكرناش المساله دي لا يعني مكتوب في الحاشيه ابقوا ذاكروه ماشي خد خدت بالك من القاعدة الأصولية هنا سنة رابعة خلصوا تالتة الحمد للبس لسه مع ماشي الامتحانات ما عايزين بقى أولى بقى يبقوا تانية تانية بقى نفصلهم خاصة لأنها مفيش فايدة منهم عندنا تانية وربعة على طول وجه تالتي. عزبوني قيادة طارق. طبعا طارق معروف يجيبين على طول. ايه ايه يا احمد بتقول ايه? نعم? في من خاصة القياس ايه الصلال اه بسبب سابق سابق وصابق فانا في من اهل اللي هاد ان يعني ده الكلام يضيع حجمة من الان. ده في وجه النظر. روح. بيضيع الحكمة من النهر هذا كنا هنصلي كده في اوقات النهي هو ايه الحكمه <تصفيق> بس هو طبعا دلوقتي ده دي في ايه في الاوقات مختلف في الاوقات المتعلقة بالصلاه والاوقات غير المتعلقه بالصلاه اختلفوا فيه فما يجوز هنا يبقى يناقش تاني في يعني فطبعا هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أوقات النهل فلابد من أن احنا نحدد إيه اللي يجوزه اللي ما يجوزه ده النظر الفقهي بقى لأنه صلى أولا أمر بتحية المسجد في وقت نهل وهو الجمعة ثانيا الأحاديث عامة يعني فقال الحديث الحديث عام بطلب تحت المسجد كل وقت والحديث الثاني عمومه مخصوص اللي هو يدل على تخصيص الايه فالاه على لا فالعموم مخصوص ما يخصصش العام الذي ايه لم يخصص فهنا اصلي كمان ركعتين الظهر لما فاتوه صلىهم بعد العصر ان شغل بصدقة المسلمين توزيع الصدقة والحاجات وجات الأموال فما صلىش سمة الظهر البعدية فصلىها بعد العصر إذن تجوز الصلاة مش ممكن يقال ان هي واجب على النبي بسرع ان لواجب على النبي هو صلىها عن بابن لواجب علي لكن يوفاك نفلي مقنش اتفقوا ان هذا لا يختص به اتفقوا على ان من فاته سمة الظهر البعدية يعني اللي يوافق حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل زي فيبقى هنا الشفعية نظروا في المعنى اللي من أجله أبيحت القضاء النفل إنها سببها سابق ومعنى انت حيث المسجن إن سببها مقارن فدول استثنوهم من النهر وأبقوا النفل المطلق اللي هو ورد فيه النهر ده أكيد وأبقوا لسببه لاحق لأن ما جاش دليل يدل على تجويزه أنا إذن يبقى أخرجوا ما جاء مثاله اللي هو القضاء والتحيط المسجد وأبقوا في النهر ما سببه لاحق أما جاش عليه مثال بالجواني نتركه زي ماهو منه عنه والنفل المطلق منه عنه يبقى الصلاة لها سبب سابق أو مقارن ودي تجوز واللي لها سبب لاحق لا ذات السبب اللاحق أمثلتها الاستخارة الإحرامة قضاء الحاجة نحو هذا قال سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها فيجوز قضاؤها بعد العصر ما في الصحيحين أنه قضى صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لكن ليس فيه أنه كان جمع ما فيش في الحديث أنه كان جمع ولا حاجة والظاهر أنه ما جمعش ده انشغل عن السنة بالصدقة وتوزيحها على المسلمين وابتاعه استعجال من الخير له فانشغل فما صلى العصر جابها بعديه ايه دي اكيد يعني اما يعني ان اشترات الجمع ده اشترات الحقيقة اقرع يعني خالي عن الدليل قول الخالي عن الدليل بقرأ اش <تصفيق> كده اه واما التطوع بركعتين بعد العصر ففي صحيح مسلم غيره كان عمر يضرب عليهما بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ومر الإجماع على تحريم إنشاء تطوع في أوقات الله ده طبعا ده اللي فيه الأكيد يعني تحجير من سيدنا عمر علم أن تكون بصد بصد بصد بصد بصد بصد عينا ويسألوا قبل الصلاة بعد الصلاة بس سنة الواحد يدخل ضربة على طول يعني تحمدوا ربنا ان انا ايه باشتمكوا بس وهزقكوا مش كان الراجل الكل ما يقول له هو كله ضرب ضربة ما فيش تيمة فانا بديكوش تيمة نعم شبارة عن سيدة عمر ده قال تعليد كده ان هم قوم اللقع خايف نهو يأخروا السنة دي بعد العصر الخروه خالص بعد المغرب بعد المغرب بعد العصر الصوره هي الركعتين اللي هي مثلا في الصديمه او تاخير الصوره الناس تبدا تاخرت اقدرها في قبل المغرب برضو بس ده ان الزريعه منع بعد العصر على كل حال قال واما التطوع فكان عمر يضرب عليهم التطوع يعني مطلق مش بسبب ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا ما ينعقدش أصلا ما هو محرم إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا حتى لو بيخطب بعض العصر مطلقا يعني لو قبل قبل الظهر لأن في. قول إن الجمعة وقتها قبل الزواج يجوز إنشاء الجمعة قبل الزواج من بعد ارتفاع الشمس يجوز الجمعة فممكن تبقى دخوله الخطبة شغالة وقت, وقت الاستواء في الحالة دي يجوز له تحية المسجد ومكة وغيرها في ذلك سواء هذا هو المختار أما المختار في مسألة التنفل فهو مذهب الشافعية أنه تجوز الصلاة ذات السبب السابق والمقارن أما اللاحق فلا شخص هو يعني هو لكن مش, مش حاجة أكيدة أول ولكن يصلي يطوف يطوف ويقرأ ويتعلم ويصلي سنة الطوارف انو يطوف ان شاء الله عشرين مرة ويصلي واحد وعشرين مرة علي بقول 20 اسبوع مش 20 شط 20 اسبوع الاسبوع يعني ايه السبع اشياء نقول عليها اسبوع ماشي يعني أسبوع أيام أو أسبوع مرات أشواط فأي بواحد سجود التلوى في المواصلات هل يوم أم لا يسجد اصلا هل ينوي مع الفريضة تحية المسجد عند دخوله تحية المسجد قالوا تقع بأي صلاة فريضة أو نافرة أما السؤال الأولاني فيحال لجنة البحوش <تصفيق> قلت ايه حضرتك قلت يعمل اللي يقدر عليه يعمل ايه يقدر عليه يعني لو قدر يورث السول الاولاني ده بيجوز الاولاني ام ماتني فناتو هل يخرج الابن الكفاء يخرج الابن كفاره اليمين عن الام مع وجود الاب هلا مال الاب هي حلفت وحنثت عليها هي مش على الاب ولا على الاب انما عاوزين بيدوها فلوس يا ابوها ماشي مش عاوزين خلاص لما يجيلها فلوس تبقى اتقتل لو ماتت يبقى يخرجوا من مالها ان كان ليها مال ما لهاش مال يبقوا يبروها بقى او يتصدقوا عنها نعم شيخه وكده هي مش محتاجه مثلا فرفضت ان هي تطلع كده هي ما رفضت يبقى العبادات لازم فيها النيه هي مش عايزه تخرج كفاره لما لازم اتخرج عنها اتوكلك قول لها خرج عنك تقول لك ماشي يعني لازم هي ثاني اللي انا اعرفه ان لازم ثاني لان هذه الكفارات لا تتمحى كعقوبه إنما هي عبادة من وجه وعقوبة من وجه فالظاهر إن النية فيها شرق والله أعلم ولكن عايزين ترجعوها رجعوها لجنة البحوث قال الإمام بلى قادر بعد قولي ليس ذلك بقادر هل يبطلها مش هلو أولا مثل بحجدي وعداتها النفسي وعصر مخي يكون لهم المهنة وعلى الوزر هل مثل هنا يعني هم يقولون الدعاء في عاية الرحمة وعدا في عاية الوعيد ازاي؟ احنا قلناها الخميس اللي فائت وقلنا انه بعض العلماء قال يجوز في الفرض والنفس وبعض العلماء قال يختص بالنفل فقلنا احتياطا نترك إلا ما ورد فلذلك يظهر هو حضر يوم الخميس فجاي يسأل يكمل يوم الخميس يعني أسئلة فبيقول طيب بلى قادر دي ما وردت ما عرفش وردت قال لا كيف نرد على من يقول إن حديث إذا صليتما في رحالكما استدلوا به على عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهاه ما عن ذلك لا أم هم صلوا في رحالهم الضم هم يعني ما يعرفوش ما يعرفوش الأحكام وفكرين من كده يعني وبعدين ممكن صلوا جماعة وعلى كل حال في خلاف بين العلماء في حكم صلاة الجماعة ولكن مش متصور ان كان الصحابة بيسيبوها كده يعني وهم عارفين الاحكام وال... في السفر في بتاعك ولكن طبعا الجماعة لا تجب في السفر تستحب ما رأي حاجة في جامعة تبرعات من اجل سوريا عن طريق نقاط الاطباء لا تعطي ما لك لما لا تعرفه ما عرفت انسانا بذاته مامونا وعرفت ان هذا المال يمكن توصيله انه يوصل اديله غير كده مفيش اكتر من الحراميه في الدنيا واضح كلام طبعا حرمية كتير في الدنيا ف... فين الورقه يا ورقه العمل فين؟ جاي في السكه ايه؟ طيب الساعه بقت كام؟ 11 و نص. طيب احنا فات ساعتين عايزين نعوضها. خلاص الـ الـ الاعداد يروحوا ولا ولا يستنى. قاعدين دول هندخلهم اولى امتى؟ قال لهم امتحان بقى ولا يقول ينجح ندخله عشان في شباب كتير يعني تستهدف ايه تقول حتى سمعك فاتحه الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله سيدنا النبي محمد اللهم اقسم انا من خشيتك ما يحول بيننا وبين ما وقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنة وقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصالنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الواجسة منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا مبلغ عمنا ولا تسلط عائنا بذنوبنا من الله ورحمنا اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد نعز فيه اهل طاعتك ونهدى فيه اهل معصيتك وامر فيه بالمعروف ونهى فيه عن المنكر اللهم هيئ لنا من امرنا رشدة اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم هيئ من امرنا رشدا وهيئ لنا من امرنا مرفقا اللهم, اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها إلا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا انت برحمتك يا ارحم الراحمين صل اللهم على نبينا محمد ومعلى أهله وصعبه أجمعين